وماذا عنك يا فاطمة؟ متى تجتمع عائلتك كلها؟ غالبا نجتمع في شهر رمضان وفي عيد الفطر وعيد الأطحى وهل تجتمعون على العشاء؟ في أول أيام رمضان تجتمع العائلة كلها في بيت جدتي لتناول الإفطار بعد الصيام وفي أي وقت يكون ذلك؟ نتناول الإفطار مع غروب الشمس وماذا تفعلون بعد ذلك؟ نتناول بعض الحلوى ونشرب الشاي أو القهوة ونتحدث في موضوعات كثيرة وهل يكون الاجتماع كل سنة في بيت جدتك؟ نعم في أول يوم وبعد ذلك تقوم كل عائلة بدعوة الآخرين لتناول الإفطار في أحد أيام رمضان هذا رائع وهل هناك أطباق مميزة في رمضان؟ بالطبع هناك قائمة طعام خاصة لشهر رمضان وبخاصة الحلويات يقابل خلال شهر رمضان عيد الفطر عيد الاضحى جده جد يفطر بعد الصيام يصوم غروب الشمس شروق الشمس الفجر حلوى شاي قهوة يتحدث حديثا وديا يدردش موضوع موضوعات طبق أطباق خاص قائمة طعام